موسوعه و ل ا ت ن ا ش ل و وتذهب ر ي ح ك م واصقروا ا إن ل ل ه م ع ا ل ص ا ي ن و ل ا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه م بطرا ورئا ص موسوعه ن بما ي م ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه م و ق ا ل لا غ ا ل ب ل ك م ا ل ي و م من ا ل ن ا س وإنه ل ا م ي م ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل إ س ل ا م ي ه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 بدا ب آ ل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم إ ن الله قوي شديد العقاب ي غ ي ر و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي ع للعلوم ي م كدأ ب آ ف ر و و ن ا ذ ي ا ل ا بآيات ربهم ف أ ه ل ك ن ا ه م ب ذ ن و ب ه م وأغرقنا آلهم <تصفيق> شهر ا ل د و ا ء الله ا ل ذ ي ن كفروا فهم يؤمنون لا موسوعه النابلسي للعلوم ه م ي ذ ك ر ن و إ الاسلاميه ت ف ن م م على سر الذين ك ف ر و ا س ب ق و ا إنهم لا ي ع وأعدوا ل ه م م ا استطعتم م ن قوة ومن ر ب ا ط ا ل خ ي ل و م ن ر ب ا ط ا ل خ ي ل تغذبون به عدو ا ل ل ه وعدو في سبيل الله يوفى, إليكم يوفى إليكم سبيل ي الله ل إ ك م ي و ف ى إليكم و أ ن ت م ل ا ت ظ ل م و ن وإن و ن ج ح ا ل ل س ن ف ج ي للعلوم ه ا و ت ك ا ل ل ه إنه هو ا ل س ع ا ل ع ل ي م و ي ن موسوعه هو النابلسي م م للعلوم ا ل ا س ل قلوبهم ا ب ي ن ه م